بسم الله الرحمن الرحيم القارعة من قارعة وما أدراك من قارعة يوم يكون الممات كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوس فأما من ثقلت موازينه